حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخارقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما, وما ذبح على النصب وَأَن تستقسموا بالأزلام ذاركم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أَكْمَلْتُ لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَامَ دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فَإِنَّ الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين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 أولى مَسْتُم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماء فتيمموا صعيدا فَلَمْ تَجِدُوا بوجوهكم أَنْفَتِ منه صَعِيدًا طَيِّبًا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يبسطوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عنكم وَاتَّقُوا الله وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد ان يهلك المسيح بن مريم وأمه, إن أراد أن يهلك بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وَإِلَيْهِ المصير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 ليفتدوا به من عذاب يوم الْقِيَامَةِ ما تقبل منهم ولهم عذاب أَلِيمٌ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثَارِهِم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 القوم الظالمين فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة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 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الظالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبره الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خاردون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع مما عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أَنْتُمْ به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الْأَيْمَانَ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 فَإِن توليتم فاعلموا أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إذا متقوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ متقوا وأحسنوا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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه, حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربه في الارض فاصابتكم مصيبه الموت